وَجَائِفًا تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 لِنها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون ولتكن من قوم أماتوا يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر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 يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُهُمْ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الذين بيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون تلك ايات الله نتموها عليك بالحق وما الله يريد ظلم للعالمين